أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا البرنامج الذي اختص بالكلام على أحكام المرأة خاصة الشريعة الغراء التي اختصت المرأة ببعض الأحكام مع اشتراكها بعد ذلك في عموم الأحكام كما ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام ثم عزه وكرامة لهذه المرأة جاءت الشريعة الغراء باحكام تخص المرأة كينونة المرأة بما جبلت عليه المرأة هذه الأحكام التي تحتاج إليها كل مسلمة في صلاة في صيام في حج لذلك بفضل الله قد استوعبنا قدر الإمكان ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مما علمنا قد استوعبنا قدر الإمكان الكلام على الحيض وسمات الحيض وعلامات الحيض وأصناف النساء في الحيض المبتذئة والمميزة والمعتادة وتكلمنا عن علامات الطهر كيف تعرف المرأة متى تطهر وكيف تعرف المرأة أنها على حيض أم على على طهر فصلنا القول. في هذا الأسبوع الماضي وتكلمنا بالتفصيل على مسائل المرأة كيف إذا لم تكن مميزة كيف تعرف مدة الحيض وان لم تكن معتادة كيف تعرف مدة الحيض ثم ختمنا الكلام بعد ذلك فيما يحل للزوج من امرأته سواء كان في رمضان او في غير رمضان وإن كان الكلام بصدد الصوم فنقول في ليل رمضان لأن الله في في قال وحل لكم ليلة الصيام أن رفضوا نسائكم فإن كانت المراه على حيض فما يحل لها من زوجها خلافا لأهل الكتاب الذين ظلموا المراه بل هدموا معنويات المراه كانوا لا يؤكلونها ولا يشربونها بل يفرون منها فرارهم من المجزوم فالشريعه الغراء جاءت تحترم نفسية هذه المرأة وجاءت تبين كرامة هذه المرأة للرجل أن يبيت مع امرأتي في لحاف واحد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة عندما سلت قارة سللت حط فانسللت فانخنست فنداني النبي صلى فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفست حطي ثم أتاه فنامت معه في لحاف واحد ويؤكلها ويشربها بل له أن يتمتع بها غير ألا يجمعها في هذا الحيض فإن عائشة رضي الله عنها ظهر كما ظهر كما جاء في الصحيح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراده أن يجامع امرأة من نسائه أو أراد أن يتمتع بامرأة وكانت قد حاضت في فور حيضتها يأمرها فتتذر فيباشرها وهي حائض وقد كانت عايشة الصديقة بنت الصديق تقول كنت أغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا واحد حتى أقول ابقي لي, ابق لي ويقول ابقي لي, ابق لي وكان إذا أرادها فإن كانت حائضا أمرها أن تتذب وهذا عن أمهات المؤمنين فقه راقي سامي فالمرء له أن يتمتع بزوجه إن كانت حائضا غير أنه ممنوع من أن يأتي مرأته حالة تكونها حائضا وهذا إجماع من أهل العلم وله أن يتمتع بها كما قلنا أيضا بالإجماع من أهل العلم أو باتفاق العلم الأربعة على الأقل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح فإذا خالف بعض المسلمين هذه الأحكام واشتاق لمرأته وكانت قد تزينت فأتها حال حظها فعليه التوبة بل عليه أن يسارع إلى ربه جل فعلا بالتوبة والأوبة فقد وقع في معصيه وقد نص أكثر من عالم من علماء الأمة على أنه وقع في كبيرة، وهذه الكبيرة لا يكثرها الأعمال الصالحة الكبيرات لا يكثرها إلا الأوبة والتوبة لربنا رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علامة فإن أتاها فعليه أن يتوب أولا ثم عليه أيضا أن يتصدق بنصف دينار أو بدينار على التفصيل الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وعبد داود وأيضا أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى امرأته وهي حائد فليتصدق بنصف دينار أو دينار من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بنصف دينار أو دينار الراوي هو ابن عباس رضي الله عنه ورضاه ورد عنه أيضا أنه فصل هذا القول بأن أو هنا ليست للتخير بل أو للترتيب وأظهر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن نصف دينار إن أتم رأته أمرأته بعد من قطع الدم يعني انقطع دمها لكنها وأرج أن تذكر النساء الفضليات ما بيناه أن بعد انقطاع الدم ينزل أو تنزل السوائل الصفرة والكدرة وليست هذه علامة الطهر علامة الطهر السائل الأبيض أو دعوني أسمع أو نعم الجفوف هذا هو الصحيح إما الجفاف وإما السائل الأبيض فإذا انقطع دم المرأة وقالت لزوجها انقطع دم الحيد وكان قد اشتاق إليها فأتاهب قبل أن ترى القصة البيضاء قبل أن ينزل السائل الأبيض قبل أن ترى الجفاف إن كانت من الصنف الثاني فهذا لابد أن يتوب إلى الله لأنها ما زالت حائضة فلابد أن يتوب إلى الله ويتصدق بنصف دينار الدنار أربع جرام وربع من الزهر يعني يصل أساس مع الجنيه أو يعني يمكن لأي إنسان أن يحسب هذه المسألة فيتصدق بنصف دينار إن أتاها بعد انقطاع الدم لكنها لم ترى القص البيضاء لم ترى الطه أما إن أتاها وقد ولم ينقطع الدم ما زال الدم ينزل على المرأة فالجرم أعظم والكبيرة أكبر فعليه أن يتصدق بدنار بعد التوبة والأوبة لربنا سبحانه جل نختم الكلام على أحكام الحيط وهي أشكل المسائل أو أعظم المسائل التي أشكلت على العلماء قلنا ونذكر للأخوات الفضيات بما قلناه في أنواع الدماء التي تخرج من المرأة دمه أريد أن أسمع دمه نعم دم الحيض هذا الأول والثاني نعم صحيح دم النفاس والثالث دم الاستحاض وقلنا دم الحيض ودم النفاس صنوان دم الحيض ودم النفاس صنوان يقترنان تلازمان بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم نفاس عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها في رحلة الحج وكانت قد حاضت فبكت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي حط يعني أنفستي ذلك أمن قد كتبه الله على بنات آدم فهما صنوان وفي الأحكام يستويان إلا في استثناءات قليلة لا مجال للكلام عليها هنا لكن أحكام الحيض هي أحكام النفاس أو غالب أحكام النفاس هي أحكام الحيض ودم النفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع أي عقب فراغ الرحم من الحمل وسمى نفاسا لأنه يخرج عطب نفس يعني إذا خرجت النفس يعقبها بعد ذلك الدماء والدماء له حد أقل مدة أقل ولو حد أكثر أما أقل مدة للنفاس مجة دفعة واحدة بعد خروج الطفل بعد خروج النفس دفعة واحدة ثم طرى الطهل طرى الطهل وأسأل كيف طرى الإجابة نعم صحيح الإجابة السائل الأبيض القص البيضاء أو الجفاف. وأقصى مدة اختلف العلماء وقد اشترطنا على أنفسنا في هذه الحلقات أننا نتكلم في التفسيرات الجزئية ولا المسائل الفقهية الخلافية بين العلماء لكننا نحاول قدر الإمكان أن نأتي بالقول الفصل مع بيان الدليل على ذلك لأن هذه القناة المباركة قد أخذت على نفسها عهدا أن تترسم خطن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بحكمته من باب قول الله جل في أولاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة طال الشافعي رحمة الله على الشافعي آيات الله القرآن والحكمة هي السنة نبين أقرب الأقوال إلى السنة وأقرب الأقوال للتأصيل الشرعي في ذلك فأما أقل لمدة كما قلنا بالانتفاق مجه أو دفع واحدة من الدم فإن رأت الطهر فقد طهرت من نفاسها وأقصى مدة للحيض أقصى مدة للحيض العلماء يقولون على قولين اختلف العلماء في أقصى مدة للحيض على قولين القول الأول قول الشافعية وهو قول للحنابلة قالوا وهو قول داود وعطاء الشعبي قول الأول قول الإمام مالك وقول الشافعي وقول داود وعطاء قالوا أقصى مدة ستون يوم وقد ورد عن عطاء رحمه الله أنه قال عند امرأة ترى النفاس شهرين ترى النفاس مدة ستين يوم فهذه أقصى مدة والعلماء هنا يقولون الغالب في النساء أقل من ذلك إلى الأربعين لكن قد وجد في النساء من يبلغ الحد الأقصى لها في النفاس تبلغ المدة, المدة المعلومة المدة التي ذكرها الإمام الشافعي والإمام مالك تبلغ أو تصل إلى ستين يوما هذا للوجود والوجود له حكم كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت حياضي في علم الله وقال لها نفسه انكثي قدرة ما كانت تحبيسك حيضتك فالوجود له أحكام شرية ندور معها وبعض العلماء من رواية أحمد وعن أبي حنيفة أن أقصى المدة التي تصل إليها, إليها مدة النفاس أقصى مدة إلى الأربعين يومين وهؤلاء يحتجون بأثر بحديث أو حديث صحيح عن أمنا أم المؤمنين أم سالمة رضي الله عنها وارضاها كما رواه أحمد وأصحاب السنان أيضا كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوم كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما قالوا هذا أثر يثبت لنا أقصى مدة يصل إليها أنفاس أو تصل المرأة فيها نفساء إلى الأربعين والحق والأقرب للصواب والأقرب للتأصيل الشرعي ما دام الدم ينزل على توثير واحدة له علامات دم الحيد أو له علامات دم النفاس فنقول أقصى مدة يصل إليها إلى الستين قالوا أنتم مآلفا قلتم تدورون مع الأثر حيث دار كنا نعم والله لكن هل في الأثر هنا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أقصى مدة للنفاس أربعون لا والله ما حدث ذلك بل أم سلمة تخبر عن واقع النساء وغالب أحوال النساء في عصر النفسان كانت تجس المرأة في عهد النفسان نفساء إلى الأربعين هذا في غالب النساء ولم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنه قال هذه أقصى مدة لكن كما قلنا من التأصيلات الشرعية بأن ال ال ال الوجود ال الوجود محكم فقد وجد من النساء من بلغ النفاس عندها بلغ إلى الستين، فيحكم في ذلك لا سيما وأن الدماء نزلت على واتير واحدة والأصل أن الدم الذي يخرج من فرج المرأة هو دم الحياء أو دم النفاس، لا دم الفساد، لا دم الفساد هذا الراجح الصحيح وتكون أقصى مدة للنفاس هي أن تبلغ المرأة إلى الستين. قالت زينب سمعت منكم ذلك وأنا كثيرة الحم. وزوجي يريد كثرة الناس يقول هذه من السن قلنا قد أجاد وأفاد رجل يعلم السن ويعلم مقاصد النكاح كثرة الناس يتباهى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قالت إذا نبئوني في أوقات يصل مع الدم إلى أربعين ثم أرى الطه قلنا إذن يصل إلى أربعين قالت لكنه يتداوز بعد ذلك إلى الستين قلنا عند الستين نظري النزل نزل عليك الطه السائل الأبيض فقد تهرتي وحسبي من الأربعين إلى الستين هذا حيض قالت لما قلنا هذا على الوجود وجد من النساء من ياتيها الدم على وطيرة واحدة إلى الستين فإذا عبر الدم وجاوز الدم الستين قلنا الآن أنت بلغت المدة الأقصى المدة الأكبر التي تبلغ لها النساء في النفاس إلى الستين بعد الستين فأنت مستحر فاغتسل ثم غسل المحل، ثم التطهير، ثم تحفظي كما قلنا، وتوضأ لكل صلاة. فقد تهورتي وإن عبر الدم وجاوز الستين، فأقصى مدة تصلين إليه. نفاسا هو مدة هي المدة أن تبلغ إلى الستين. فقالت الحمد لله أن تعلمت ذلك. لكن كانت مع أمرأة لذيبة تريد أن تسأل أما ينفعها بالذات في رمضان؟ قالت كانت لي جار. دينة صالحة تريد أن تتعلم فكانت حاملا لا حائلا يعني هي حامل من الحوامل لكنها أسقطت ونزل بعد السقط الدم فهل هذا الدم دم نف... هذا هل... هل هذا الدم الذي نزل بعد السقط دم نفس تترك الصلاة وتترك الصوم أم هو دم فساد وعلة أم هو دم استحاضة نبئوني حتى أتعلم فأعلم غيري المدة أو السقط هل يحسب الدم الذي ينزل بعده نفاس أم لا أقول الراجح في ذلك على التفصيل فللمرأة أحوال المرأة يمكن من الإجهاد ونسأل الله للعالى أن يعافي كل نساء المسلمين يمكن يأتيها بعض الإرهاب الإجهاد فتسقط الجنين في الشهر الثاني فإذا أسقطت في الشهر الثاني وأعقب نزول العلقة أعقبه نزول الدماء واستمر الدم معها فنقول المدة شهران المدة التي سقط فيها الجنين شهران فإن الدم الذي يعقب هذا السقوط او هذا الإسقاط لا يكون, لا يكون دم نفاس بحال بل هو دم فساد فانت تغتسلي للنزول تغتسلي للنزول العلق تغتسلي وايضا تغسلي المحل وتتطهر وتتحفظي وتصومي وتصلي ما دام هذا السقط لم يبلغ أربعة أشهر فالحجة فأن يكون أو الضابط والحد, الفا... والحد الفاصل فأن يكون هذا الدم هو دم النفاس أن يعبر الأربعة أشهر ودليل ذلك من السنة الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقه مثل ذا ي... ثم يكون علقه مثل ذلك ذا... ثم يكون مضغة مثل ذلك فإذا تنفخ الروح في الأربعة أشهر فإن جاء الملك وهو يقول أي رب الرزق أي رب الأجل أي رب ذكر أم أنسى ثم يؤمر بهذه الكلمات الأربعة ثم يؤمر بالنفخ في الروح فإذا نفخ فيه الروح فالدماء التي تنزل بعد ذلك هي دماء النفاس تحسب المرأة نفسها من النفاس وإن أسقطت بعد الأربعة أشهر فهو يصلى عليه في يعني أرجع أقوال أهل التحقيق ويسمى بل ويعق عنه وتمكس المرأة نفساء في مدة للنفاس ستين يوما أو تمكس المرأة إلى الأربعين حسب ما ترى الطه لكن هذه الدماء هي دماء النفاس هذا بالنسبة للكلام على المرأة النفساء وصيام المرأة النفساء ننتقل إلى ختام الكلام على أصناف النساء في الدماء أنواع الدماء التي تخرج من النساء قلنا دم الحيض دم النفاس الثالث دم الاستحاضة ودم الاستحاضة دم علة هذا الدم دم علة لا خلقة ولا طب آآ آآ من المرأة بل هو دم عرق انقطع فدم الاستحاضة دم علة والمرأة المستحاضة هي المرأة التي فاجأها الدم واستمر معه استمرار نزول الدم على المرأة ولا ينقطع عنها غالبا وهذا قد ظهر لنا من الأثر قالت عائشة رضي الله عنها وارضها كما في صحيح البخاري قالت, قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أستحاد فطلبنا التفسير أستحاد يعني ينزل الدم وثيرة في بعض اللحظات وينقطع في بعض اللحظات ينزل في أيام وينقطع في أيام قالت لو تمهلتم واستمعتم الحديث لعلمتم من هي المستحادة قالت فاطمة رضي الله عنها وارضاها تعلم النساء عن الاستحادة قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاد فلا أطهر يعني لا ينقطع عني الدم بحال قالت إني امرأة أستحاد فلا أطهر وأيضا في مسند أحمد عن بنت جحش رضي الله عنها وارضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني بأبه وأمه يا رسول الله إني أستحادر حيضة كثيرة شديدة. إني مستحاضة حيضة كثيرة شديدة. والمرأة المستح... المستحاضة التي استمر عليها عليها الدم تطرد الأحكام لها. تقول يا رب الدم ينزل عليه. ومن اعتني من الصلاة يسألونك عن المحيط. قل هو هذا. فاعتزل النساء في المحيط هذا بحق الزوج. أما في حق الرب جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيح أنه قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فمنعت من الصوم ومنعت من الصلاة لكن الدماء تستمر معي ونزول الدم يستمر ماذا أفعل هل أنا حائض هل أنا مستحاضة نقول لها أنت إذا استمر معك الدم كما سبق وبينا وعبر الخمسة, الخمسة عشر يوما نقول لك أنت مستحاضة وأنت صنف من الأصناف الثلاث مبتدئه أو معتاده أو مميزة فنقول إن كنت مميزة يأتيك الدم على درجتين الدم الأسود الذي يعرف والدم البحراني الأحمر قلنا درجة الدم الأسود هو الحائد قالت ستة أيام قلنا إذا ننكثي ستة أيام حائضا، ثم تطهري واغتسلي إذا انتقل من الأسود إلى الأحمر البحراني فالدرجة الثانية درجة الاستحافة قالت لا لا تمييز يأتي الدم على توتيرة واحدة قلنا إذن أنت معتادة قبل ذلك قبل استمرار الدم لك عادة قالت نعم خمسة أيام في كل شهر قلنا إذن طفي عند اول كل شهر وعدي خمسة, خمسة, خمسة أيام وفي اليوم السادس تطهري واغتسلي مع نزول الدم نعم مع نزول الدم وصومي وصلي قالت الأخرى لا انا ليست لي عادة فماذا أفعل قلنا ارجعي إلى اختك إلى بنتك إن كنت امرأة مزوجة إلى أمك إلى ابنة خالتك تام العاده التي تمقص فيها المراه معتاده وانزل على الدم قالت سبعه ايام قلنا اذا اطرابت اولى بك فاعتدي سبعه ايام حائضا ثم تطهري واغتسلي وباقي الايام مع نزول الدم واستمرار الدم صلي وصومي وقالت ما عندي من اخوان قلنا اذا تحيضي في علم الله على غالب النساء فالاحكام بل جل احكام الشرع على الغالب حيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام حسب ما تجتهدين فتنظرين أنتي في ستة أيام أم في سبعة أيام فتكون السبعة أيام أيام حيث ثم بعد ذلك اغتسلي ثم تطهري ثم أد العبادات من صلاة المصوف وإن كنت في الحج أد الطواف ولا شيء عليك بعد أن تتحفظي بذلك بفضل الله وبمن الله وكرم الله علينا قد انتهينا من أشكل المسائل أو من أعظم المسائل إشكالا عند النساء وعند العلماء قد أشكلت هذه المسائل على كثير من علمائنا قد أوجزناها لك أختك الكريمة نزفها إليك وسهل يسير بإذن الله نسأل الله جل في علاه أن يدعن ممن يتعلم يعمل ونسأل الله جل في علاه أن يدعن ممن يتعلم ويعمل ويعلم حتى نصل إلى ربنا جل في علاه ممن حمل هذه الشريعة الغراء فتعبد بها لربه جل في علاه ونشرها بين الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وعني ولو آية والذي ينجو يوم القيامة من نراء من نار تلظى فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح أبي برايرة رضي الله عنه ورضاه مرفوعا أول من تصاعر به النار العالم عالم لم يعمل بعلمه فجعلنا الله ممن يتعلم ليعمل فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كل الناس هلكة إلا العالمين والعالمون هلكة إلا العاملين والعاملون هلكة إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم ننتقل بالأحكام أو بالكلام عن الأحكام بعدما انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى عن أشكل المسائل عند النساء وهو الكلام على الحيض وأحكام المرأة في الحيض سواء في الصيام الذي هو أخص ما يكون في البرنامجنا هذا أو في الصلاة أو في الحج ننتقل إلى أحكام أخرى لما سمعت المرأة المفساء أن أحكامها قد ظهرت لها بدم النفاس وأن دم النفاس يعقب خروج النفس بعد الولادة قالت المرأة الحامل لم قالت بعد. هل هناك احكام تخصني أنا الحامل في رمضان ما دمت قد تكلمت عن أحكام الحيض للمرأة في رمضان وفي الصلاة وفي الحج هل وأنا حامل لي أحكام خاصة ثم قامت الأخرى قالت وليما تختص أنت بالأحكام ولا أرى احكاما لي قد جاءت هذه الشريعة الغراء تخص المراه باحكام انا امراه مرضعه انا مردع. هل لي احكام تخصني قلنا تمهلا هذه الاحكام ستاتيكما باذن الله بسهل ويسر الله بعدما نقدم بين يدي, الأحكام بين يدي هذا الكلام على هذه الاحكام احكام الصوم كلام نبين فيه فضل رمضان وفضل الصوف ما دمت وانت نفساء ما دمت وانت مستحاضه ما دمت وانت حامل ما دمت وانت مرضعه تريدين الصوم والتقرب إلى الله في الشهر الفضيل لهذه العبادة الجليلة فخذنا مني بين يدي الصوم آداب وأيضا الكلام عن بعض أحكام الصيام ثم الانتقال على الكلام بما يخصك أنت أختي المسلمة الحامل وأنت أختي المسلمة المرضع وبإذن الله يكون ذلك تفصيلا في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عننا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله